يا يحيا خذ الكتاب بقوة وأتيناه الحكمة صبيا وحنا نمن لدننا وزكاه و كانت طقية وبرم بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا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 إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يرصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأذك فاتبعني أهذك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان يا أبت لا تعبد الشيطان يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسّ عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا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 نبيه ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبئين من ذرية آدم ومن منحملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن منحدينا وجبتنا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 نَهُمْ وَالشَّيَاطِينُ كَمَا نُحْضِرَنَّهُمْ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّ لَهُمْ حَاوِيَةَ جَهَنَّمَ مَجِئْتَ يَا ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ عَنْهُمْ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِثِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا وَإِمَّنَ قُم إلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًا ثُمَّ نَجِّ الَّذِينَ التَّقَوْنَ ذَرُّ الْمِينَ فِيهَا جِثِيًا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 قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا حتى اذا راوا ما يوعدون اما العذاب وانما الساعه فسيعلمون من وشر ما كانوا واضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدا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 أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد لَهُ من العذاب مدا ونرث ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفؤون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا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 وكم أهلَكنا قبلهم من قرْ وكم أهلَكنا قبلهم من قرْ هل تحس منهم من أحدٍ أو تسمع لهم ركزًا؟